اللعنة الله اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أنسنا هُلُوَهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا, قالوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما اخنا عنكم جمعكم وما كنتم وما كنتم تستكبرون ادخل الجنة، ادخل الجنة لا خوف عليكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخل الجنة لا خوف. ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض أن أفيض علينا الله قالوا إن الله حضرما الله على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له و وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كان يوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما وما كانوا وما كان